والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون وَيقولُونَ سمِعْنَا وَصَينَا وَسمَع وَييرَ مُسْمَعُِ وَراعنَا لًَا بِأَلسِنَتِهِم وَطَعنًا فيِي الذ وَلَ أنأَنهُ قَوا سَمِعْنَا وَأَطعنَا وَسمَع وَظُرْنَ لَكَ نَ خَيرَ لهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلُ مِن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا